يقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الأسرار التي يسر بها الناس إلى بعضهم البعض يقول الله تعالى أكثرها ما فيها خير تجد الواحد أحيانا إذا أراد يغتاب كلم فلان لوحدهما ليخبره عن كذا أو ربما لو عنده خبر عن فلان وإن كان فيه نوع من الفضيحة كلم فلان نجوى غالبا الكلام العيب والخبيث ما يكون يعني في الغالب في المجالس العامة والإنسان يحجل من الناس وربما أنكر عليه فهو يتكلم بنجوى بينه وبين الآخرين بينه وبين صاحبه بينه وبين زوجته وهكذا فيقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة واحد يجي عند فلان الغني ويكلمه بينه وبينه يقول ترجارك فقير احسن إليه أنا ما أريد أن يتكلم أمام الناس حتى ما يخرج الفقير لكن اتكلم بينه وبينك ترى يستحق الذكاء إلا من أمر بصدقة أو معروف يأتي وطرق عليه الباب بينه وبينه ويقول يا أخي أنت تغيب عن صلاة الجماعة ما نراك صلاة الجماعة يا أخي أنت تقصر في تربية أولادك أنت تعق والديك إلا من شوف هذا الكلام دائما يكون بالسر إن النصيحه إلا من أمر بصدقة او معروف او ايش اه وهي اعظم من الاولى والثالثه اعظم مما قبلها الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يوثيه اجرا عظيما